من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءت 117. فأخذهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون 118. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون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 ولا تقولوا لما تصف السناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اللي تفترؤ على الله الكذب إن الذين يفترؤن على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليل وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ